الله الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع كلمات ويعني أربع جمل كل جملة صدر بقوله لعن الله ولعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير من الأرض مسلم هذه أربع كلمات أربع جمل نحن تجاوزنا جملة نبهني عليها بعض الإخوة وهي قول لعن الله من لعن والديه هذه لم نشرحها لم نقرأ التعليق الذي ذكره المصنف رحمه تعالى وبدأنا بالباب الذي يليه كذلك باب لا يذبحه باب الذي يليه بدأنا فيه وتركنا هذه الجملة قال هنا لعن الله من لعن والديه فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه من الكبائر شتم الرجل والديه من لعن والديه يعني سب والديه ان كان الحديث مذكور فيه ويتعلق به باللعن على جهة الخصوص وعرفنا اللعن أنه نوع من أنواع القول قال لعن الله كذا وحن إذن في فيه أنه نوع من من القول كما قال ابن تيميه رحمه تعالى قال فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال من الكبائر شتم الرجل والديه شتم الرجل والدي يعني السب والسب هذا ليس له حقيقة شرعية كما بين ذلك من التأمير رحمه تعالى في الصار المسنود السب هذا له عرف يعني يختلف اختلاف العراف هو حقيقة عرفية قد يكون في الزمن ما هو سب ولا يكون في زمن آخر يكون سبا بل قد يتعارف الناس على ألفاظ تكون من جهة العيب والنقص والسب والشتم ولا تكون في جهات أخرى هي كذلك هنيذن العراف هنا محكمة فقد يكون سبا في بلد لا يكون سبا فيه في بلد آخر المقصود هنا ما تعارف عليه الناس أنه سب وشتم حينئذ يكون داخل في الحديث قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه يعني مباشرة هكذا يخاطبهما استبعدوا واستنكروا ذلك أن يكون من المسلمين من يسب والديه هكذا مباشرة يعني يخاطبه به كلمات السبي والشتم قال نعم وفسره بكونه قد يكون سببا يعني سب الرجل والديه له طريقان طريق الأول المباشرة. المباشرة يعني يخاطب الأب أو الام بالسب وهذه قد لا يتصوره الإنسان لكن قد تقع وهذا الذي استنكره بعض الصحابة هل يشتم الرجل والديه هذا بعيد مسلم يعرف قدر الوالدين وما رتب الشارع من فضل لهما حينئذ يسب ويشتم هكذا مباشرة والصورة الثانية ألا يباشر لكنه يسب ماذا أبا الرجل يعني أنت يسب. يسبه حينئذ يرد السب سبة أو سبتين حينئذ يكون ماذا يكون تسبب في كون والده يلعن ويسبه ويشتم حينئذ يكون هو سببا في إيقاع الشتم والسب على والديه فكأنه باشر السب فينزل الصورة الثانية منزلة الصورة الأولى وإن كانت الصورة الأولى أقبح من الصورة الثانية لكن هما صورتان بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا قال من من الكبائر شتم الرجل والديه وهذا يكون مباشرة وسأل الصحابة والسنكر ذلك أنه قد لا يقع فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم, ثم صورة أخرى تكون داخلة فيه في النص قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب امه فإذا كان هذا المتسبب فكيف بمن هو مباشر فعنذن يكون من باب, أعض... من باب أولى قال فيكون هو السبب في لعن والديه قال المصنف رحمه الله تعالى واجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه لشك أن السب أعم من اللعن اللعن باللفظ لعنة حينئذ هذا يكون خاصا اللعن له لو معنى فيه في الشرع وأما السب فهو أعم يكون باللعن ويكون به بغيره شتم أعم من, من اللعن ولذلك جمع بينهم المصنف هنا سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله توسل المراد به الوصلة التي توصل بها إلى المقصود وتوسله اليه وان لم يقصده لان العبره هنا بماذا بالالفاظ وليست العبره بالمقاصد لانه يسب ابا الرجل حينئذ ذاك مباشره يسب اب المتكلم قل انا ما قصدته قلنا هذه انا ما قصدته ليست معتبره دائما في بالشرع فاذا تشبه بالكافر بمجرد الصوره والمشابهة قلنا هذه تكفي في انزال الحكم الشرعي عليك انت بقوم فهو منهم حينئذ متى ما حصلت المشابهة وجد الحكم الشرعي قال قصدت ما قصدت تقول هذا ليس إلينا الباري جل وعلا علق الحكم على على الصور يعني على الظاهر ولذلك إذا ظهر الكفر حكمنا عليه قد لا يكون في الباطن كذلك وإذا ظهر الإسلام أو أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا في الإسلام قد لا يكون في الباطن موافقا لذلك انما العبرة بما ظهر أما البحث فيما يتعلق به النوايا وما يكون في النفس فالعصر فيه العدم وهذا الأصل فيه العدم بمعنى أننا لا نبحث لكنه قد يظهر يعني لا يكون ما يكون في الباطن دائما باطنا لا قد يظهر ولذلك المنافق وفي الباطن يكون كافرا وفي الظاهر يكون ماذا مسلما لكن لو أظهر ما في باطنه بكلمة الكفر حكمنا عليه لكونه كافرا إذن انتقل من النفاق وهو كفر أكبر انتقل إلى الكفر الصريح ولذلك هم ثلاث طوائف كافر ظاهرا وباطنا كافر باطنا لا ظاهرا يكون في ظاهره مسلم يكون في ظاهره مسلما والصف الثالث هم المؤمنون الذين وافق باطنهم ظاهرهم وكذلك العكس حينئذ الاصل نحكم عليه بما بما ظهر وقد يظهر شيء منه يدل على باطنه بناء على الاصل المطرد عند أهل السنة والجماعه وهو تلازم الظاهر والباطن. يعني لا ينفك الظاهر عن الباطن إذا صلح الباطن صلح الظاهر وإذا صلح فسد الباطن فسد الظاهر وقد يصلح الظاهر ويكون الباطن فاسدا وهو الصنف الثالث وهو المنافق إذا انتبه لي لهذه فهنا قصد أو لم يقصد حينئذ نحكم عليه بكونه قد وقع في السبي حينئذ نكون داخل فيما جاء به النص قال وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ساب اللعنه لابويه بتسببه بتسببه البال السببيه هنا يعني بسبب تسببه فصار سببا المراد بالسبب هنا المعنى اللغوي سبب في لسان العرب والحبل الذي توصل به الى اي شيء صار كذلك من جهات المعنى اللغوي قال و إليه اليه و لم يقصده وإن لم يقصده ويوجد من يباشرهما بالسبب موجود كائن وإن كان غريباً بعيداً عن الذهن وتصوره فيه في الوجود لكنه موجود إذا هناك من يباشر السب وهناك من لا يباشر لكنه يكون سبباً في إيقاع السب والشتم واللعن على الوالدين وكلاهما محرم كلاهما محرّم يكون تكون الصورة الثانية ارتكب المحرّم فيه من جهتين أولاً اعتدى على غيره بالسب كذلك ثم ترتب وتسبب في سب والديه هو إذن وقع الذنب من من جهتين قال ويوجد من يباشرهما بالسب يعني يباشر الوالدين به بالسب وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا من الكبائر شتم الرجل والديه شتم الرجل والديه أن يشتم الرجل والديه شتم هذا مصدر أضيف الى آه. إلى فاعله شتم الرجل هذا مضاف مضاف إليه شتم شتم يشتم شتما إذا هو مصدر والمصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله فإذا أضيف إلى الفاعل كهنا فهنا هذا لا يصح لكن نجوزه <تصفيق> كالمثال المذكور هنا حليدي نقول هذا يعتبر بالإضافة المصدر إلى فاعله شتم الرجل أن يشتم الرجل <تصفيق> والديه نكون من إضافة المصدر إلى فعله إذا الحديث في ظاهره ماذا أن المراد به إحدى الصورتين إحدى وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ففسره بالصورة الثانية فدل ذلك على ماذا؟ على أن شتم الرجل والديه له صورتان حقيقة اللفظ والتركيب شتم الرجل والديه والصورة الثانية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت به الحديث هكذا الذي ينبغي تفسيره قال فلعن من نطق بسبهما، ولما أخبر أنه إذا سبر أب الرجل سب سب أباه كان كمن تولى ذلك بنفسه، وفيه دليل حديث فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، على تفصيل عند فقهاء في هذه القاعدة، وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع يعني مما يستدل به على أن المحرم إذا توصل به إلى محرم أكبر هو محرم في نفسه سب أن يسب أبا الرجل جائزاً محرم هذا هذا محرم وإذا أفضى إلى نقع في محرم أكبر حينئذ صار ماذا؟ صار ممنوع من جهتين حرام في نفسه كونه حراما في نفسه وكونه يوصل ويفضي إلى, إلى ما هو شد تحريما وقاعدة سد الزرائي هذه معلومة من من الدين بالضرورة إن كان يصفصل فيها من حيث التنزيل يعني قد دقع هي من حيث هي تعاصل لا شك فيه لكن من حيث التنزيل هنا انتبه لذلك ثم شرعنا في الباب الحادي عشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب الحادي عشر من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام مجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك محشي هنا باب بالتنوين كما عرفنا لا يذبحوا وهذه ناهة عرفنا أنها تحتمل أنها نافية ويحتمل أنها ناهية يعني يجوز الوجهات لكن على النفي يكون الفعل مرفوعا لا يذبحوا وإذا كانت لا ناهية إذن يكون ماذا؟ يكون مجزوماً, يكون مجزوما ولذلك صدر كونها نافية وقدم هذا القول ويحتمل أنها للنهي وعادت أهل العلم إذا ذكر القولين بهذه الصورة حينئذ يميل ويرجح القول الأول باب لا يذبحه هذا الذي يرجحه الشارح وإن كان قال ماذا هنا واستظهره الشارح يعني النهي وراد الشارح هنا شهد رحمة بن حسن على اراد هذا والله أعلم واستظهره وإن نهي الشارح يجعله ظاهرا على على غيره على كل هذا أو ذاك المعنى يكون حينئذ لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله سواء قلنا لا نافية او قلنا لا ناهيه فالمحكوم به او المحكوم عليه هنا ممنوع شرعا سواء لا هذه نافيه او ناهيه قال لان ذلك فيه مشابهه ومضارعه للمشركين ظاهرة في المكان وهو منهي عنه يعني النهي لا شك ان الباب السابق كان في ماذا ما جاء في الذبح لغير الله هذا عرفنا أنه شرك أكبر إذا ذبح لغير الله تعالى فهو شرك أكبر وأتبعه بالباب الثاني الباب الحادي عشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه الغير هل أشرك هل أشرك بالله ما أشرك إذن الباب السابق من باب المقاصد وهذا الباب من باب الوسائل حينئذ كما قال شهاب الرحمن بن حسن كما قال الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن هذا من أحسن ما يكون فيه ترتيب لي للأبواب جعل الباب الأول من باب المقاصد والباب الثاني من باب الوسائل القريبة التي تفضي الى الوقوع في الشرك الأكبر حينئذ لما كان الكافر المشرك يذبح لهذا الوثن لهذا الصنم وأزيل الصنم وأزيل الوثن فجاء مسلم يذبح لله لا يذبح لي ذاك الصنم وذاك الوثن حينئذ صار من هي عنه لماذا؟ لان الصوره صارت مشابهه والشرع يمنع المشابهه بالكفار مطلقا اليهود والنصارى والمشركين والرافضه وغيرهم ممنوع أن يتشبه المسلم بالكفار حديث من تشبه بقوم النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوم ما قابل باليهود فقط ولم يقل بالنصارى فقط ولم يقل بالمشركين المشركين فقط بالعمم حديث القوم هذه نكره في سياق الشرط فتكون عامة بل تعم كذلك من هو مسلم لكنه ليس على الجاده يعني كالفسقه من تشبب المغنيين فهو منهم النص من متشبه من بقوم ما قال كافر او مسلم قوم لكنه القوم هنا المراد به انه ليس على الجاده ليس على الحق والتشبه به فان اذا صار منهم قال هنا لان ذلك اي الذبح لله في نفسه قربة عبادة لما كان في مكان لا يذبح فيه إلا لغير الله حين حصلت المشابهة الصورية قصده لم يقصد لا نلتفت لا إلى القصد وإنما نقول الصورة الظاهرة هذه ممنوعة شرعا حين وقع فيه في النهي لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة المشركين ظاهرة في المكان وهو منهي عنه كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ولو قصد الذابح وجه الله حين القصد القصد والنية الاعتبارة لها هنا لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب إلى آخر كلامه رحمه وتعالى وستدل المصنب بقوله جل وعلا لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه لا تقم عرفنا أن هذه لا ما نوعها ناهيه تابعه اذا قلت ناهيه نفي اختلف المعنى ناهيه يعني يكون ما بعدها ماذى منهي عنه والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه قاعدتان هنيدى النهي يقتضي التحريم ويقتضي ماذا فساد المنهي عنه هو داخل في الصيغه يعني إذا قيل لا تصلي كذا فإذا خالف وصلى لا تصلي وانت مس بالمتى فخالف فصلى هنيدى نقول هذه الصلاه منهي عنها فاقتضى التحريم يكون محرما اذا صلى بثوب مسبل وحينئذ الصيغه بذاتها تدل على التحريم وزياده يعني بعض الطلبه اذا درسوا اصول الفقه يظن ان لا تفعل تدل على التحريم فقط لا بل تدل على شيئين معا اولا التحريم وثانيا فساد المنهي عنه ولذلك ذكر اهل الاصول ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم استدلوا بابطال العقود المحرمه بالصيغه نفسها لا يبع بعضكم على بيع بعض قالوا البيع باطل من أين أتيت بكلمة باطل النص يدل على التحريم وإنما استدلوا به النص على التحريم على بطلان العقد فإذا كان كذلك كل نهي يتعلق بالعبادة ويتعلق كذلك بالمعاملات إذا لم ينفك عن المنهي عنه وحصل. العقد مع وجود المنهي عنه مطلقا على الصحيح دون تفصيل ان كان اصول يفسرون ماذا أو يفصلون فيه مكان كان داخلا فيه العقد وما كان خارجا اخره والصواب انه على العموم ليس فيه تفصيل الادله عامه إذا كان كذلك فنستدل بالنصوص كما استدل الصحابة على إبطال العقود من البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك بل حتى الإمام الكبرى يستدل بالنهي على على ذلك فيستدل بالتحريم وعلى البطلان والفساد هنا الأمر كذلك قال لا تقم فيه ابدا فيه الضمير يعود إلى مسجد الضرار, مسجد الضرار ومعلوم مسجد الضرار كما قال هنا قال الشارح اي لا تصلي في مسجد الضرار والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب لها الأمة عام لا تقوم لو قال قائل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نحتاج إلى نص آخر قلنا لا ما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني صحيح هل صله قاعده عامه لا تقوم فيه أي لا تصلي في مسجد الضرار والأمة تبع له فيه في ذلك وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله و ورسوله إلى آخر كلامه قالوا مطابقة الآية للتهرجمة أن هذا المسجد لما أُسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب صار محل معصية وإذا كان محل معصية حينئذ إيقاع العبادة فيه ولو أريد بها وجه الله تعالى فهي ممنوعة وهو منهي عنه وإذا كان منهي عنه على القاعدة لو فعلها باطنة صارت صارت باطنة فإذا كان هذا نهي ولذلك نقول الصواب في الصلاة في الدار باطله لا تصح هذا هو الصحيح لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه حين الله يحل له أن يصلي في دار غصبها أو ارض غصبها فإذا صلى هذه الصلاة تعتبر باطنة وأما انفكاك الجهه هذا لا وجود له هذا انفكاك الجهه لا يتصور إلا فيه في الذهن واضح الصورة يعني صلاة وقعت في دار مغصوبة تصب هذه الأرض فصلى فيها عند الجمهور يقول الصلاة صحيحة لماذا؟ الجهه مفكة الجهة مفكة. من حيث هي الصلاة مأمور بها ومن حيث كونه غصبا منيعا قل هذا الفك وهذا الانفكاك أمر الذهني يعني دخلت عليه ولذلك العلاء في كتابه النهي يقتضي فساد المنهي عنه يعني نظر إلى المسألة نظره عقلية أو كلاميه ولو رجعنا إلى الشرع حينئذ نقول الموجود هذا هذه الصلاة التي صليها لا أين صلى؟ صلى في الدار المقصوبة أين الفك؟ الفك يتصور في ماذا؟ يصلي صلاة لا في دار مقصوبة هذا الذي يتصور الفك يصلي في دار ليست مقصوبة ويغتصب دارا ولا يصلي فيها وهل هو هذا محل البحث؟ الجواب لا الجواب إنما هو في صلاة يصليها الآن يعني يفعل الصلاة في الدار المقصوبة الانفكاك هذا لا وجود له وإنما هو موجود عقلا لأن الانفكاك معناه ماذا صلاة لا في دار مصوبة واين هي هذه ليس هذا بحثنا بحثنا في الصلاة التي يصليها الآن إذا هذا لا وجود له هذه عقلية أو فلسفة كلاميه دخلت على بعض الفقهاء فقالوا بيه بانفكاك الجهة وهذا لا وجود له البت انتبه لهذه لا تكون مقلدا إذن قال صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي الا لله يعني لو صلى النبي صلى في مسجد ضرار صلى لله عز وجل هذا مقطوع به ومع ذلك نهاه النبي نهاه الله تعالى ان يصلي في هذا المسجد قال فكذلك المواضع المعده للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله هذا قياس صحيح يؤيده الحديث الاتي يعني المصلي الرحمه تعالى أورد الآية قد يقول قائل المصنف هنا لم يأتي بما يدل على المقصود على الترجمة ترجمة هذه في الذبح عبادة مستقلة وعبادة الذبح ليس هي بعين عبادة الصلاة صحيح والآية هذه تتعلق بماذا بالصلاه ما وجه المطابقة نقول لا فرق بين الذبح وكون عبادة والصلاة وكون عبادة قد نهي عن صلاة وهي عبادة من أشرف الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي إلا لله تعالى فحينئذ القاعدة عامة تعم كل عبادة يمكن فعلها في أماكن الغضب أماكن المنهي عنها وهذا قياس الصحيح وأيد الحديث الآت وهو حديث ثابت من الضحاك المحل الذي وقفنا عنده قال عن ثابت من الضحاك رضي الله عنه ابن خليفة من ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الاشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور وشهد بيعة الأضوال روى عنه أبو قلابة وغيره مات ايام بن الزبير وقيل سنة أربع وستين قال عن ثابت من ضحاق قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا النذر في اللغة الإلزام والعهد هذا في اللغة وأما في الصلاح عند الفقهاء فهو إلزام مكلف شيئا غير واجب فإن ألزم نفسه به بواجب صار واجبا من جهتين على الصواب انه ممكن أن ينذر ماذا ها الواجب وبعضهم لا يتصور ان يكون النذر متعلقا به بالواجب الصواب انه لو نذر واجبا وجب عليه من جهتين جهه الوجوب الاصلي ومن جهه الوجوب المتعلق به بالنذر على كل المراد به الزام المكلف شيئا من نفسه ابتداء نذر رجل أن ينحر نحر معلوم ابنا اسم جمع ما مر معنا لا واحد له من, من لفظه وان كان له واحد من معناه البعير قال ببوانا, ببوانا بضم الباء وقيل بفتحها والباء هنا بمعنى في يعني في بوانا وهو مكان نسمى بهذا الاسم قالها ضبته من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر والرجل يحتمل أنه كردم فتح الكاف والدال والسكون الراء كردم فعلا كردم ابن سفيان والدي ميمونة يحتمل أنه كردم ابن سفيان والد ميمون كما صرح به أبو داود وغيره في الرواية الآتية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نذر, نذر رجل أن ينحر ابلا ببوانا ما قال مباشرة فليوفي بنذره سفصله. لماذا؟ لأن هذا التخصيص يحرك عند المفتي شيئا ما لماذا خصصت هذه البقعة؟ لابد أن يكون فيه شيء آخر قد يخصصها كذا من هواء من رأسه وقد يكون لمعنى شرعي فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه أمر شرعي حينئذ استفصل بذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصفصلا لما, لما سئل قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا إذن استفصل عن كون هذا المحل الذي خصه هل فيه شائبة تتعلق به أمر الجاهلية قبل الإسلام او لا هل فيه وثن لأن العرب كانت إنما تخص بعض البقاع بالذبح ونحو ذلك لمكان الأصنام هذا معلوم من من سيرته حينئذ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ثم شائبة تتعلق بي بذلك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل الرسالة سميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم الجاهلية هكذا بيبئة جاهلية وهذا ما كان قبل البعثه أما بعد البعثه في الجاهلية العامة قد انقطعت صحيح ام لا أما الجهلية التي تكون مخصصة بزمن دون زمن وفي بعض الأماكن دون بعض وفي بعض الأناس خاصين دون بعض هذا موجود أو لا موجود إذا الجهلية العامة المطبقة هذه لا لا يصح أن يوصف ولا يقال جاهلية العشر الا القرن العشرين قل هذا باطل هذا لا أصل له إنما يقال قد تكون جاهلية في بلد كذا في زمن كذا إلى خيره أما اطلاق قال لا الفرق أين ذهبت قال من أوثان الجاهليه يعبد هذه صفة لوثن هل عندنا وثن لا يعبد إذا قيل وثن وصلم معناه توجه إليه بي لا يكون وثنا إلا إذا عبد عنئذ وصف يعبد هنا يكون لبيان الواقع والصفة قد تكون للاحتراز وقد تكون لبيان الواقع الأصل في حمل الصفات على أنها للاحتراز هذا الأصل بلسان لسان العرب لكن إذا لم يمكن ذلك وكان المعنى يفسد وكان لا يصح عنذ نقول هذه لبيان الواقع او موجود في القرآن يعني هذا أسلوب من اساليب العرب وهو الأصل وهو الكثير في لسان العرب حتى في القرآن والسنة وأقد تأتي الصفة لا للاحتراز وإنما لي لبيان الواقع لبيان الواقع يعني تحكي وتصف الواقع وليس المراد بيهن احتراز عن غيره والمثال المشهور الذي يذكره النحات وغيرهم قالوا تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذي هذا النعت لي ربكم مفعول به يا أيها الناس عبدوا ربكم عبدوا فعل امر ربكم مفعول به الذي خلقكم إذا قيل هذا للاحترام معناه عندنا كم رب عندنا ربان رب خلق رب لم لم يخلق. هذا ليس بصواب وإنما نقول هنا الصفة لبيان الواقع وإذا قيل لبيان الواقع حينئذ ليس عندنا رب إلا وهو يخلق هذا الأصر ولم يخلق إلا من هو من هو رب. حينيذين صارت كل هنا بمعنى واحد والأصل كما قال شهر السلام التيمير رحمه وتعالى حمل الصفات على انها للاحتراز وهي قاعدة مطردة تستبيد من ذلك في قاعدة أصولية أن الأصل في الصفات أنها لها مفاهيم يعني مفهوم العكس حينيذين تثبت الأحكام بالمنطوق وتثبته بالمفهوم فإذا قال قائل الصفة هنا لبيان المواقع قلنا الأصل أنها للاحتراز فإما أن تثبت بدليل أنه نقل عن الأصل إلى الفرع وإلا رجعنا إلى الأصل هذه فائدة الخلاف النحوي في الصفة في أصلها قال هنا إذن يعبد هذه الصفة لوثن لبيان الواقع لأن الوثن هو الذي يعبد منه من دون الله قالوا لا سائل واحد والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه هنا أجاب جماعته قالوا لا قال هنا الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة او قبره يعني اعم من من الصنم قيل هذا وذاك يعني ايهما اعم من من الاخر والمشهور كما هو مقرر عند امه الدعوه النجديه رحمه الله تعالى ان الوثن اعم من الصنم فكل صنم وثن وليس كل وثن نعم العموم يجتمعان ويفترقان يجتمعان في صورة ويفترق الأعم عن الأخص بصورة يعني العموم هنا ماذا عموم وخصوص وجه أو مطلق مطلق لأن المطلق يحتاج إلى مادتين إلى مثالين والوجه يحتاج إلى ثلاث ثلاث مواد مادة الاجتماع ومادة الافتراق هنا لا هنا كل ما عبد من دون الله فهو فهوثا سواء كان له صورة منحوته أو لا حينئذ الصنم الذي يجعل على هيئه معينة هذا يسمى ماذا؟ يسمى وثنا ويسمى صنما القبر يسمى وثنا ولا يسمى صنما سمى وثنان ولا يسمى صنما الصنم ينفك حينئذ يكون الصورة التي نحتت على هيئة الرجل أو نحو ذلك هذه تسمى صنما ولا تسمى ها تسمى صنما وتسمى وثنا إذن الفارق يكون في القبر فهو وثن وليس به بالصنم تبعي لهذا قال هنا الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر والصنم ما له صورة يعني الذي يكون الصنم أخص ويكون الوثن أعم على القاعدة كل صنم وثن ولا عكس إذا اردنا كذا كل صنم فهو وثن ولا عكس لانه قد يكون وثنا ولا يكون صنما والمراد به ماذا القبور ونحوها قالوا في رواية أو نصب وفي رواية أو طاغية يعني الأسماء هذه ليست هي المرادة وإنما المراد المعاني توجه بعباده لغير الله تعالى المعبود هذا سميه صنما سميه ما شئت وهذه تختلف الاسماء كما قلنا مرارا ولذلك الشارع لا يأتي بتحديد المتعلق المشرك به وإنما يأتي النهي مطلقا لا تشركوا بالله شيئاً, شيئا لماذا نكره وأطلق الشيء ومعلوم أن فيه عموما حيث ذاته المراد به التعميم لأن هذا لو قيد بالشمس والقمر والقبر الأخري إذن سيأتي من الأغبياء من لا يفهم المعاني فيقول إذن هذه لم يات النص بها حينئذ يسوغ الشرك ويفتح الباب والأمور واضحة قال هنا قال المصنف وفيه يعني الحديث المنع منه من الوفاء بإبن يعني، وفيه أي في الحديث الدلالة أو يستدل بهذا الحديث على المنع منه من الوفاء بالنذر إذا كان فيه وثن. من أوثان الجاهليه يعبد ولو بعد زواله من اين اخذ ولو بعد زواله ها؟ السؤال عام كذلك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهليه يعبد سواء بقي او ازيل قالوا لا يعني ليس فيه وثن البتة فالسؤال حينئذ نكون عن ماذا عن الوجود لا عن كونه وجد ثم ازيل فلو وجد حينئذ مفهوم السؤال لو وجد وثن لقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا تفي بنذرك فدل ذلك على أن العلة التي مناط الحكم وجود الوثن من حيث هو وثن كون هذه البقعة ذبح فيها لغير الله تعالى سواء كان في زمن وجود الوثن أو لا ولذلك قيل بأن هذه الحادثة إنما وقعت في حجه الوداع يعني بعدما أزيلت القبور وأزيلت الأصنام والأوثان تلك البقعة قال هنا وفيه المنع إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبن ولو بعد زواله وهذا من كلام مصنف يعني شه محمد الوهاب رحمه الله تعالى وهو الشاهد من الحديث لترجمة لأن في بعض الروايات بيان أنه ساله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات فكل موضع جاءت القاعدة فكل موضع كلية كل موضع أسسة للمعصية أسسة للمعصية يعني ابتداء ابتداء بني ابتداء كالمسجد مثلا إذا بني على قبر هذا في أصل تأسيسه يكون معصية بخلاف ما إذا كان أسس لله ثم دخلت عليه المعصية فرق بين النوعين فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة ولا التعبد لله تعالى مطلقا لماذا للعلل السابقة وهي المشابهة الصورية المشابهه صفية ممنوعة بالنص من تشبه بقوم فهو منه وهذا يدل كذلك النص هنا على ذلك هل كان فيها وثن هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد اذا لو كان فيها وثن لجاء المنع لما لم يكن حينئذ أذن له ولم يسأله لو كان فيها وثن ما قصدك ولم يسافصل حينئذ يحمل على, على العموم ترك الاستصال هنا يدل على, على العموم قاله فهل كان فيها عيد من اعياده هذا السؤال الثاني سال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين الامر الاول فيها وثن يعبد الامر الثاني عن العيد حينئذ الأول شرك أكبر والثاني ها وسيلة لأن الاعياد هذه قد تكون ماذا تحمل, أو تحمل اشياء من المعاصي فهل فيها فهل كان فيها عيد من اعياده فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين عن الشرك ووسائله فالشرك هل كان فيها وثن وعن وسائل هل كان فيها عيد من, من أعيادهم قالوا لا هنا قال ماذا قالوا لا كذلك قالوا جمع السؤال هنا إنما سأل شخص واحد كذلك قد يكون هناك من يجيب أو فيه باب التعظيم يعني محتمل لهذا وذاك قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال هنا قال شيخ الإسلام المراد بالعيد مراد به هنا الاجتماع مراد به الاجتماع المعتاد من اجتماعات الجاهليه الاجتماعات الجاهلية. قال الشيخ رسلاب العيد يعني ابن رحمه الله تعالى ذكره في الاقتضاء العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد العيد ماخوذ من العود كل شيء أو كل شيء رتب على أن يعود مرة بعد بعد مرة سواء علق به بزمن أو بمكان أو بعادات يسمى ماذا؟ يسمى عيده يسمى ما أخذ من العود لأنه يعود مرة بعد بعد أخرى فالمعنى اللغوي موجود فيه وتحقق فيه العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع يعني كل أسبوع يفعله صار عيده أو باعتبار الشهر أو باعتبار العام إذا العيد ليس المراد به أنه لا بد أن يكون, ماذا؟ أن يكون من عام إلى عام بل قد يكون ماذا من شهر إلى شهر فلو حدد أول يوم في الشهر يفعل فيه كذا وكذا صار عيدا وجاء الشهر الثاني والثالث وهكذا حينئذ عنده عيد على مدار السنة وقد يكون باعتبار ماذا باعتبار الأسبوع حينئذ نقول ما لم يجعله الشهر عيدا فجعله عيدا يعتبر من من البدعة قال عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه, اجتماع فيه وكذلك كائن فيه عيد الفطر والجمعة فيه اجتماع ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا يعني المراد به هنا أن العيد ليس, ليس متعلقا فقط بالزمن وإنما هو اعم من ذلك قد يكون بالزمن وقد يكون بالمكان قد يكون بالاجتماع قد يكون بهذه كلها مطلقا فيختلف باختلاف تنوع الاعياد ولذلك هي تختلف اسبوع الشجره واسبوع الى وكل من البدع قال وقد يكون مطلقا قال وكل من هذه الامور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وعصب يوم الجمعه بماذا بكونه عيدا حينئذ يكون عيد والذي يشرع فيه ماذا ما جاء به الشرع أما جمعه مباركة وتهاني هذه من البدع يعتبر عند الناس شاع عند الناس الان في رسائل الجوال وغيرها انهم يهنؤون بعضهم بعضاً به أو يهنؤوا بعضهم بعضاً به يوم الجمعة كأنه صار كعيد الفطري إن كان عن السلف خلاف في التهنئة في عيد الفطري إلا أنه اتفاق على تركه في يوم الجمعة لو اعتبر لكن القياس هنا ممنوع لو اعتبر حينئذ يختص ذلك به عيد الفطر ولا يقاس عليه يوم الجمعة ولو سميت عيدا فيه في الشرع هذا يعتبر من من البدع قال والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس هذا الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا قبري هذا مكان لا يجعل القبر عيدا يعني يرتب له ماذا يرتب له زيارات معينة أو أذكار معينة كل ذلك يعتبر من العيد او من البدع ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان ما يتعلق بالشرك هذا عام سواء تعلق به بنبي تعلق برسول بملك ايا كان فهو ممنوع شرعا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب فيقول صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا كما مر معنا به بالامس إذن العيد له إطلاقات متعددة باختلاف الاوضاع والازمان والأحوال ولكن يجمعها ماذا؟ أنه شيء عائد يدور مرة إلى آخره ولكن هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أنه يفعل ولو مرة لان يكون فيه مشابهة بعض الناس يقول مثلا عيد الأم أنا لا أفعل كل سنة لكن مرة واحدة أريد أن أفعله أو عيد لا. ما أدري ماذا يسمى على كل إذا جعل أو أراد أن يفعل شيئا من هذه الأعياد مرة واحدة قول مثلا الزوجين الآن يفعل عيد الزواج حين يقول هذا محرم شرعا لماذا جئنا لي من تشبه بقوم فهو فهو منه قد لا يكون عيدا مبتديا بدعه العيد ولا ياثم هذا الإثم المعين لكون لم يجعله عيدا لكن هو في نفسه لو فعله مرة ماذا يكون محرم لا يكون جائزا فإذا قيل بأن العيد معلل من حيث المعنى لا يلزم من ذلك هذا من حيث المعنى اللغوية وكذلك لو علاقة بالمعنى الشرعي لكن لا يلزم من ذلك ماذا أنه لو قال افعلوا مرة واحدة أن يكون جائزا لأنه ليس فيه معنى العيد قلنا لا هذا فيه المشابهة من تشبه بقوم فهو منهم الذي تشبه به الكفار منهم الذي تشبه بها البدع فهو منهم إذا لا تتشبه لا تفعل أدنى فعل يكون فيه مشابه لأولئك الله لا حجة لمن ينظر إلى إلى المعنى وبهذا تعلم أن اليوم الوطني مثلا أنه من البدع أو لا أنه من البدع في زمن محدد وفيه أعمال وفيه مشابه كذلك للغرب نحوي لأنه يفعل مثلهم لا يؤتى بشيء إلا وهو مستورة حينيذي نقول هذا يعتبر بدعه من, من هذه الجهات أما قول من يقول بأنه ليس فيه شكال هذا عنده شكال في تصور معنى العيد وما يتعلق به حيث البدعة وعدمها قال ولذلك أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة ولم يجعل هذا يوم الوطنيا كلما مر السنه وبعده الصحابه رضي الله تعالى عنه بس كذلك ما فعل والمقتضي اذا ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بعده يكون ماذا يكون من صور البدع قال هنا قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وفيه اي في هذا الحديث استفصال المفتي إذا احتاج الى ذلك يعني المفتي إذا سئل سؤالا فيه احتمالات لا سيما عند الازمان التي يريد أن يأخذ المستفتي فتوى من المفتي مع التعميم عليه عكذا على بعض الناس يظنه ذكي يعني اذا اخذ ولبس على المفتي وأخذ فتوى معناه أنه ماذا اجعل في عنق المفتي وانتهى أقول لها إذا لبس وأورد إبهامات وإجمالات وأوهم المفتي فأفتاه مفتي ليس عليه شيء لكن لو وقع في نفسه شيء ولم يستفصل حين نكون يكون مقصرا والآصل فيه أنه إذا جاء لفظ مجمل أنه يجب عليه أن يستفصل ولا يترك الأمر كذلك. ففي هذا الحديث توجيه لمن يفتي أنه إذا جاء شك أو جاء إجمال أو إبهام، يحتاج أن يستفصل وجب عليه أن يستفصل لأن المجملات هذه غير مفهومة المعنى. فكيف عن يجعل حكما شرعيا منصبا على على مجمل؟ لابد من من التفصيل. قال وفيه استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية إذا علم أن هذا من أعياد الجاهلية فالمنع وإذا علم أن هذا المكان من اماكن أهل الفسق كذلك المنع منه لا يجلس فيه ولا, ولا إلى آخره قال قال الشارح قال هنا والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله لأن مشابهها حاصلة وهي لا, لا يشترط فيها ماذا قصد المشابه. ولذلك مر معنا تقرير الامام رحمه تعالى وتقرير حسن في الاقتضاء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بقوم فهو منهم ان المراد هنا ماذا صوره المشابهه لا قصد المشابهه فرق بين التعبيرين بين قصد المشابهه وبين صوره المشابهه صوره المشابهه هي التي تسلط عليها النفي هنا من تشبب بقوم او دخلت في الشرط تشبب بقوم فهو منهم فاذا قصد او لم يقصد هذا امر زائد على النص يحتاج الى تقييد وليس ثم تقييل يعني ليس فيه مخصص ويبقى على العموم قال قال الشارح وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ترك مشابهة المشركين أن محرمة والمنع مما هو وسيلة إلى, إلى ذلك يعني الحديث يدل على على ذلك فإن قيل إراد لما جعل محل اللات بالطائف مسجدان قلنا ماذا لا يصلي في مكان كان يعبد فيه غير الله تعالى في ما اشتهر في كتب السير ونحويا أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بجعل جعل مسجد مكان اللات اذا هذا حصل في عبادة في مكانه إذن هذا يعتبر ماذا ها يعتبر من المتشابه المحكم ما هو ما دل عليه النص ودلت عليه سائر النصوص أن المشابهه محرمه هذا اصل قطعي في الشريعة ترك المشابهه وتحريم المشابهه بالكفار بانواعهم تبي كفار بعض الناس لا يدخل في رأسه إلا ماذا؟ اليهود والنصارى فقط نقول المشابهة هذا اصل قطعي تركها وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة إذا جاء نص أو جاء قصة أو قضية عين تدل على ماذا على مخالف ذلك الاصل رجع للقاعدة السلفية المطردة ربانية وهي أنه لا نقف مع لا بد من تخريجه لابد من من تخريج. فخرج العلم هنا قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا قيل لقوة المعارض هذا خلاصته لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خوشية أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا يعني له خصيصه هذا الوثن على جهة الخصوص تعلقت به نفوس أمم فحينئذ لقوة التعلق جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه مسجدا من أجل أن يندثر اصلا فلا يبقى له أثر إذن هذا له ماذا له ميزة وله خصيصة فيكون مستثنى ويبقى الأصل العام على على أصله لكن هذا متى إذا وجدت في العلم إذا قيس فيقاس عليه ما هو مساوي له لا أعلى ولا ولا أدنا لأن تسوية الفرع بالأصل إنما تقتضي المساواه مطلقا كذلك هذا هو باب القياس باب القياس حمل فرع على أصله تسويه فرع به هذا الأصل قال فلو ترك, لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشية أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثن فجعله مسجدا والحالة هذه أو فجعله أحسن فجعله مسجداً والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك فاختص هذا المحل لهذه العلة إذن لأنه مخالف فلما خالف لابد من تخريجه لأن هذا شأن ماذا؟ المتشابه آل العلم الراسخين بالعلم الذين اثنى الله تعالى عليه انهم يجعلون محكمات هذا دين الله تعالى عندنا آيات عندنا احكام عندنا قواطع عندنا أمور لا يمكن ان يعتريها استثناء فاذا جاء متشابه يخالفها حينئذ اولنا هذا المتشابه ليكون موافقا لي للمحكم وهنا كذلك جعلنا له عله اختصت به حينئذ لا يحمل عليه غير الا اذا كان مساويا لهم قال وهي قوة المعارض والله اعلم إذن قطع المشابهه هو الأصور قال هنا قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذلك أوفي هذا فعل امر مبني أو معرب أو لا مبني ولا معرب فعل الأمر مبني أو معرب الصحيح حسنت في خلاف بصريون يرون انه مبني وجمهور الكوفيين ليس كلهم يرونه أنه ماذا انه معرب يعني يعرب بما يعرب به اصله وهو فعل مضارع اذا او على الصحيح تقول فعل امر هو فعل امر وان كان الكوفيون يرون ماذا ان الفعل على قسمين لا على ثلاثه لكن قولهم على قسمين بمعنى انه راس ولا ينكرون وجود فعل الامر يعني هذا فعل أمر حتى عند الكوفيين واضح هذا فالقسمة <تصفيق> القسمة عندهم ثنائية يعني الفعل كم قسم عند الكوفيين إثنان كذلك تقول فعل ماضي وفعل مضارع اين الأمر قالوا هو مقتطع من المضارع إذا لا نجعله رأسا وليس معنى هذا أنه لا يوجد فعل مضارع في لسان العرب وإلا ما صح أن يكون فيه أوامر في الشرع ذهبت الشريعة فأوفي هذا عند الكوفيين وعند البصريين فعل أمر لكن هل هو مستقل بذاته قسم برأسه عند البصريين نعم عند الكوفيين لا إذا فرق بين المذهبين إذن هو فعل أمر باتفاق مبني على الصحيح فعل أمر باتفاق مبني على على الصحيح واضح هذا؟ طيب قال فعل أمر مبني على حذف حرف العلنة أو والكسره دليل عليه أوفي بنذرك دل يعني هذا الامر دل هذا الأمر على أن الوصف سبب الحكم على أن الوصف سبب الحكم ما هو الوصف سبب الحكم عندنا وصف وعندنا حكم هنا نطبق هذا قرات الحديث هذه فيها احكام وفيها علل وفيها اوصاف الذي لا يميز هذا بذاك تختلط عليه الأمور إذن قال ماذا وصف وعندنا حكم ما هو الحكم هنا أوفي حدد اوفي ايه بالكلمة بالكلمه اعتمد راسك هكذا ما هو الوصف الخلو خلو المكان عن عن السؤالين هل كان فيها وثن هل فيها عيد لا لا والوصف عند اهل الاصول قاطبه الا بعض المعاصرين عند اهل الاصول قاطبه الوصف قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا حينئذ رتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا الحكم الذي هو الأمر بالوفاء وفي على الوصف الذي هو العدم ما هو عدم وجود وثن وعدم وجود عيد صح او لا صح إذن هنا رتب لذلك قال دل على أن الوصف وهو خلو المكان او وثن يعبد من دون الله تعالى عن وجود عيد إذن هذا صح التعليل به وكذلك دل على أن الوصف سبب الحكم وترتب الحكم على الوصف دليل على أن هذا الوصف علة الحكم يعني لما سأل فأجابه فرتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على هذا الوصف دل على أن هذا الوصف علة الحكم علة الحكم كذلك يعني يدور معه وجودا وعدما فاوفي بنذرك عند الخلوى منهما فإن وجد أحدهما أو هما فلا توفي بنذلك والحكم يدر معلتي ماذا؟ وجوداً عادماً إذن صح التعليل أو لا؟ صح التعليل تبيني لهذا دل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء الذي هو الحكم خلو المكان عن هذين الوصفين كيف خلو المكان عن هذين الوصفين؟ لا تعارض بينهم ليس هذا متعارضاً ليس هذا من التناقض. لماذا؟ لأن الوصف قد يكون عدميا وقد يكون ماذا؟ وجوديا هذا موجود في الشرع وكثير ومقرر في كتب الوصول فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن كان وثن هذا اسم كان فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد نعه ولم يستفصل في نيته واضح؟ لو كان فيه وثن قال هل كان فيه وثن من أثن الجل يعبد قال نعم قال لا توفي لا توفي بنذرك ولم يستفصل ماذا هل قصدت به وجه الله تعالى أو لا لأن مطلق المشابهة موجودة حاصل الصورة حاصنة فإنذن يكون المنع منه مطلقا قال فدل على أنه لا عبرة هنا بالنيه لا عبرة هنا بي بالنية فلما خلا من الموانع فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره من المو... هذا هو الوصف العدمي خلا من الموانع امره ان يوفي بنذره وذلك في حجه الوداع متاخر يعني وروى ابو داود عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان اذبح بمكاني كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه اهل الجاهليه قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أو في بنذرك يعني كالسابق لكنه امرأة وله يعني ابي داود عن ميمونه بنت كاردم كاردم فعلا فتح الدال والكاف كذلك قال بنت كاردم قالت خرجت مع أبي في حدة الوداع هذا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت وبدّه هكذا وبدّه بضم الهمزه وتشديد الدال تشديد الباء المضمومه وبدّه قال الخطاب معناه اتبعه بصري والزمه اياه لا اقطعه عنه يعني يطالع فيه هذا المراد بدّه قال فجعلته وبدّه بصري فدنا اليه ابي فاخذ في ابي داود فاخذ بقدمه بالباء فأخذ بقدمه فأقر له ووقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من غنى هو الحديث السابع لكنه ماذا أورده المصل مختصرا لكن فيه مخالفة وهو من حيث ماذا السابق قال إبلا وهنا قال ماذا غنى إذن هل هما قصتان أو أنه جمع بينهما الله أعلم به قال عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا قال فأوفي بما نذرت لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شات فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فذبحها ويحتمل أن يكون النذر ابنا وغنما ويحتمل أن يكون ذلك قضية هذا أو ذاك لا يؤثر به الحكم الشرعي سال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المراد فلما رتب الحكم وهو الامر بالوفاء على خلو المكان من الوصفين حينئذ نقول الحكم معلل بما ذكر اما اذا كان أراد أن يذبح ابلا أو غنم هذا لا يفترق هذا وذاك قال فانه لا وفاء فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم راهو داوود اسنده على شرطه فانه ف فإن ها هذه ما تسمى اوفي بنذرك امر وإن اذا جاءت بعد الامر تدل على على التعليم وكذلك الفاء اذا جاءت بعد الامر تدل على على التعليم سواء كان النهي أو او امرا هنذ من وجوه السنباط العله هو الاتيان بالفاء وإن او الاتيان بان يعني اما ان يجتمعه واما ان يؤتى به ان او بالفاء ان او او الف سهى فسجد ها سبب السجود هو السهو اذا دل على انه علا فانه كذلك يكون مثله قال فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله فانه تعليم بانتفاع المانع لا ها ما نوعها لا وفاء لا نفيه للجنس لا وفاء مطلقا هذا من صياغه العموم، من صيغ العموم حين لا يستثنى منه شيء من البت، إلا إذا دل نص من كأية أو حديث أو إجماع، وما عند ذلك فلا يستثنى. العموم لا يخص إلا بماذا؟ إلا بقرينة، هذه القرينة أبدا تكون شرعية، يعني وحي وليس بالعقل، واختلف بالقياس. الجمهور على الجواز، وقره ابن تيميه رحمه تعالى. نحن نرى المنع، لا لا يخصص به بالقياس البت. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله في معصية الله لنذر وفاء هذا لا ولنذر هذا خبر هذا خبرنا في معصية هذا صفة لي لنذر في معصية الله يدل على أن النذر أنواع من ما يكون في طاعة ومن ما يكون فيه في معصية وهنا خص ماذا عدم الوفاء بما كان في معصيته فدل ذلك على أنه إذا كان في طاعة وجب الوفاء به قال دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها هذه قاعدة هذه قاعدة ليت طالب علم إذا مرت به هذه يجمعها يجعلها أصولا عنده ليعرف ما الذي أجمع عليها العلم وما الذي يكون فيه خلاف على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع يعني لو نذر أن يذبح لله لكن وجد في هذا المكان مانع كوثن أو عيد صار النذر ماذا؟ صار النذر نذر معصية قال نعم وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء باجماع العلماء وهل فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن إمام أحمد رحمه الله تعالى يعني لو كان نذر في مكان وظهر أن هذا المكان فيه وثن حينئذ صار النذر هذا نذر معصيه ولا يجوز الوفاء به بالاجماع لكن هل فيه كفار او لا هذا محل النزاع إذن عندنا جهتان لا تختلط جهه الاتفاق بجهه الاختلاف كونه نذر معصيه هذا متفق عليه ولا يجوز الوفاء به هذا متفق عليه بقي ماذا الكفاره هل فيه كفاره او لا على قولين عند اهل العلم احدهما تجيبه. يعني واجب ولو كان نذر معصية وهو المذهب مشهور عن أحمد وروي عن ابن مسعود بن عباس وبه قال ابو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارته يمين, كفارته كفارته يمين. رواه أحمد أهل السنن واحتج به أحمد لكن قال تلمذي وابو داود غيرهما لا يصح يعني الحديث به وعفو قال الشيخ ظاهر مذهبي ابن تيميه رحمه الله تعالى ظاهر مذهب احمد لزوم الكفاره مشهور هو لزوم الكفاره يعني وجوبها وكذلك مذهب اكثر السلف وهو قول ابي حنيفه وغيره روى مسلم الحديث عقبه بن عامر مرفوعا كفاره النذر كفاره اليمين كفاره النذر كفاره الموجل الاستدلال كفاره النذر أل تفيده تفيد العموم كفارة النذر مطلقا كفارة يمين فعمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصص ذلك والثاني القول الثاني أو رواية الأخرى عن الامام أحمد رحمه الله تعالى لا كفارة عليه لحديث الباب الذي معنا لم يذكر فيه كفارة وأجيب بأن عدم الذكر لا يدل على العدم صالم لا؟ حديث الآخر دل على أن فيه كفارة المسلم عقم عام كفارة النذر كفارة اليمين حديثنا هذا قال فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولم يذكر كفارة إذن هذا لم ينقل حينئذ عدم الذكر لا يستلزم العدم لا يدل على عدم وجوبها أو يقال المطلق يحمل على المقيم هذا هو أو ذاك قال لحديث الباب حديث عائشة الاتي وهو مذهب مالك والشافعي وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة اختاره شيخ الإسلام يعني متميز رحمه الله تعالى قال هنا ولا في ما لا يملك ابن آدم يعني فإنه لا وفاء لنذن في معصية الله هذا أولا وعرفنا في خلاف اعتبار الكفار ولا في ما لا يملك ابن آدم شيء لا تملكه إذن لا يصح أن يعلق به ماذا النذر لله علي إن شوف يا مريضي ها لا تصدقنا ببعير فلان هو لا تملكه لا يصح لا ينعقد النذر لا يصح لا ولا فيما لا يملك ابن آدم كان يقول إن شف الله مريض فلله علي أن اعتقه عبد فلان ونحو ذلك فإن التزم في ذمته شيئا كعتق رقبته وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها صح صح نذره يعني النذر المطلق قال لله علي أن أعتق عبده هو ليس عنده ولا عبد هينئذ بقي في, في ذمته ياتينا أنواع النذر إن شاء الله تعالى قال فإنه شفية فإن شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك فيه في ذمته قال رواه ابو داود إسناده على شرطهما الحديث الصحيح رجاله رجال الشيخين وصح الحافظ كذلك هذا الحديث أي شرط البخاري المسلم وأضمرهما للعلم بهما مخرد لرواته فيهما وشرطهما اتصال الإسناد بالعدون الضابطين من غير شذوذ ولا علة ولو شواهد قال الحاوي صحيح وسنن يعني الحديث ثابت ثم هو ماخوذ من القواعد العامه السابقه وهذا نكون انتهينا من من هذا الباب الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا ان شاء الله تعالى نبدا في رساله جديده اصل دين الاسلام وقاعدته شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هذا المغرب